عنوانه الغرور غر الرجل إذا جهل الأمر وغر الرجل الرجل أي خادعه ومناه بالباطل ويقال ما غرك بكذا يعني ما جرأك عليه ومنه قوله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ما الذي جرأك عليه ما الذي جعلك تعصاه أغرك به حلمه أم غرك به كرمه أم غرك به مغفرته يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم أغرك به كرمه الذي خلقك فسواك فعدلك لك في أي صورة ما شاء ركبك فمراحل التكوين ثلاثة الخلق والإنشاء والتصوير فما هو الخلق هو تقدير الإيجاد قبل الإيجاد قال الشاعر ولأنت تفري ما خلقت وغيرك يخلق ثم لا يفري فالخلق هو تقدير الشيء قبل إيجاده أما الإيجاد فهو الإنشاء الذي خلقك فسواك فعدلك الإنشاء فسواك فعدلك المرحلة الثالثة التصوير إعطاء الصورة الأخيرة للإنسان إن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقك على هذه الصورة إن شاء طولك وإن شاء قصرك وإن شاء بيضك وإن شاء سودك وإن شاء جعلك أنثى وإن شاء جعلك ذكر. الذي خلقك فسواك فعدلك فمن الذي يعجزه أن يعاقبك إن عصيته سبحانه وتعالى الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين ويقول الله سبحانه وتعالى كل نفس زائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا ما الغرور يقال غرته الحياة الدنيا ويقال غره الشيطان بوعده وأمانيه فالإنسان تغره الحياة الدنيا بمظهرها وبهجتها وفتنتها فينصرف عن العمل للدار الآخرة وما الحياة الدنيا إلا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها وليس أدل على قلتها وقلة متاعها من قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما ترجع مالي وللدنيا إن مسل وسل الدنيا إلا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء فهذا دليل على قلة متاعها كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما ترجع كيف تقارن بحياة منتهية حياة لا نهاية لها أين البسط وأين المقام الدنيا واحد على كم على كم صفر تحت لا عدد للأصفار إذا لا مقارنة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما ترجع وهذا دليل على قلة متاعها وليس أدل على سرعة زوالها من قوله تعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تزروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا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 سرعة زوالها لا شيء مما ترى تبقى بشاشته يبقى الإله ويودي المال والولد لم تغن عن كسرى يوما خزائنه والخلد قد حاولت عاد ثم خلد ولا سليمان إذ تجر الرياح له والجن والإنس فيما بينها ترد أين الملوك أين الملوك التي كانت لعزتها من كل صوب إليها وافد يفد حوض هنالك مورود بلا كذب والكل وارده حتما فهذه هي الحياة الدنيا وهذا قلة متعها وسرعة زوالها كل نفس مهما علت أو سفلت زائقة الموت والدنيا دار كسب وعمل والآخرة دار الأجر والمثوبة وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع يتمتع به غرور يغر صاحبه ببهجته ومنظره لكن سرعان ما تزول وما أقل متعتها وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ويقول الله عز وجل اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله والله واللعب لا فائدة من ورائهما ولا ينتفع بهما اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة والزينة قد تتغير وقد تتحول وقد تبلى وتفاخر بينكم والتفاخر بين المتفاخرين مجرد كلام لا طائل من ورائه وتكاثر في الأموال والأولاد والتكاثر لا حد لنهايته قال عليه الصلاة والسلام لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى سالسا ولا يملأ عين ابن آدم إلا الطراب ويتوب الله على من تاب وتكاثر بينكم والتكاثر لا حد لنهايته فالإنسان يقول فيه هل من مزيد وذلك في الدنيا ولا يتحصل إلا بتعب وشقاء ونصب ثم إما أن يذهب هذا التكاثر وإما أن يذهب عنه هذه حقيقة الدنيا اعلم أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيس فبعد أن عرف سبحانه وتعالى حقيقة الدنيا ضرب لها المثل كمثل غيس أعجب الكفار نباته كمثل المطر نزل من السماء فاختلط بالأرض فأخرج النبات يعجب الكفار نباته والكفار هنا ليس بمعناها المصطلح ولا بمعناها الشرعي ولكن بمعناها اللغوي الذين يكفرون البزرة ويغطونها بالطراب كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج ييبس فتراه مصفرا ثم يكون حطاما كذلك الإنسان يولد طفلا ثم صبيا ثم شابا ثم كهلا ثم شيخا ثم يكون حطاما والنهاية وفي الآخرة عذاب شديد لمن أشرك وعصى وما ومغثرة من الله ورضوان لمن وحد الله وأطاعه وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان لذلك دع الله سبحانه وتعالى الإنسان بعد أن عرفه حقيقة الدنيا والمثل المضرب لها فما هو السبيل؟ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضوها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله وكما يكون الإغترار بالدنيا يكون غرور الشيطان يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طين قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لَإِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا طلب إبليس المهل والإنظار من رب العالمين فأعطاه المهلة والإنظار إلى النفخة الأولى وتوعد الشيطان بن آدم ليحملنه على المعاصي وليستولين عليه لأحتنكن زريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورة واستفزز من استطعت منهم بصوتك بدعوتك لهم إلى الباطل بصوتك في الغناء والمزامير وألات المعازف والأغاني تصرفهم عن قرآن الرحمن وهدايته إلى مزامير الشيطان وآلات العزف والأغاني واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك كأنها معركة بين طائفتين الشيطان معه رجال معه رجالة ومعه ركبانا فسق خيلك ورجالك عليهم ثم ماذا بعد ذلك وشاركهم في الأموال يأكلوها من حرام من ربا ومن صح ومن غش ومن سرقة ومن غصب ومن احتيال والأولاد بأن تشجعهم على الزنا والفجور وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان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 إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم أي بمغيثكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وتكفي هذه النهاية لأن يتبرأ الشيطان من أتباعه والله عز وجل ذكر لنا ما يحدث منه في الدنيا وما يحدث منه يوم القيامة كأن الامتحان في الدنيا والنتيجة معلومة مسبقا مارس الشيطان الغرور مع جميع طوائف الناس مع المشركين مع عصات المؤمنين مع العباد مع المتصوفة مع العلماء مع أرباب الأموال فهو لا يهدأ إلا أن يضل كل طائفة ويكون له مدخل معها إنه غر المشركين حتى قالوا الدنيا ليست كدار الآخرة الدنيا ليست كدار الآخرة الدنيا عاجلة والآخرة نسيئة ونحن نقدم العاجلة على النسيئة كما يقول بعضهم احييني الآن وأمتني غدا أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون وغرهم الشيطان ووعدهم فاستجابوا له فأصبحوا من طائفته ومن أنصاره أما غرور الشيطان بالنسبة لعصاة المؤمنين فهو أن أغراهم بالمعصية وأغراهم بأن الله عز وجل غفور رحيم فتشبثوا بنصف الآية نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم أما العذاب الأليم فيعتبرونه لغيرهم نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذاب هو العذاب الأليم فأخذوا غفورا رحيما ولم يستقبلوا شديد العقاب وقد قال الحسن البصري رحمه الله ليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل وإن قوما غرطهم أماني المغثرة وقالوا نحن نحسن الظن بالله وكذبوا لو أحسن الظن لأحسن العمل يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم أغرك كرمه أم حلمه أم عفوه أم مغفرته فله مدخل مع عصات المؤمنين أن يعصوا الله سبحانه وتعالى أما مدخله مع العلماء في أن يحكموا علم الطاعة ولا يعملوا بها ويحكموا علم المعاصي ولا يجتنبوها ويحكموا علم الأخلاق المحمودة ولم يزكوا أنفسهم بها ويحكموا علم الأخلاق المزمومة ولم يجتنبوها ولم يتخلصوا منها فظنوا أن العلم هو أن يحصل المعلوم ثم لا يعمل به وقد قال الله عز وجل لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون أب الشيطان إلا أن يكون له مدخل مع كل إنسان حتى العلماء إلا من رحم الله حتى مع العباد وما الذي غر العباد اعجبهم ب أعجبهم بأنفسهم عبد الله سبحانه وتعالى وقد أعجب بنفسه فقال هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار وزاك قد نجاه الله وزاك قد غضب الله عليه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم ولا يقول ذلك إلا من أعجب بنفسه من جرى أنه عبد الله سبحانه وتعالى فأعجب بعبادته والنبي صلى الله عليه وسلم حينما قالت أم العلاء في عثمان بن مزعون يا أبا السائب شهادتي فيك أن الله قد أكرمك قال من المتأله على الله والله وأنا رسول الله عليه الصلاة والسلام والله وأنا رسول الله ما أدري ما يفعل بي ولا بكم فيمنعها أن تحكم على غيرها وتقول أن الله قد أكرم وربما تقول الآخر أن الله قد أهلك فانظروا في أعمال العباد على أنكم عباد ولستم آلهة ولا أرباب فقال من المتأله على الله من شأن الإله أن يقول هذا نجى وهذا لم ينجو أما شأن العباد فليس لهم حكم كيف وقد قال أبو بكر رضي الله عنه لا آمن مكر الله ولو كانت إحدى قدماي في الجنة وحينما ذكر عمر بن الخطاب بأعماله منذ أن أسلم إلى أن توفي شهيدا. قال يا ليت الأمر يكون كفافا لا لي ولا علي فالصادق مع نفسه ومع ربه على جناح الخوف والرجاء حتى يلقى الله سبحانه وتعالى لا يحكم على نفسه ولا يحكم على غيره فإنه لا يعلم خاتمة ذلك الغير وقد حدث هذا الإعجاب لطائفة الخوارج وعلى رأسهم ذو الخويصرة أعجب بنفسه فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يقسم ذهيبة أتت إليه من اليمن بين أربعة فقال له أعدل يا رسول الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويلك أولست أحق أهل الأرض بأن يعدل ألا تأمنوني ويأمنوني من في السماء ثم ولى الرجل فقال عمر أو غيره دعني يا رسول الله أن أضرب عنقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لله لعله أن يكون يصلي ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيخرج من ضئضئ هذا يعني من ظهره أناس يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم أو لا يجاوز تراقيهم ما هذه الأوصاف عندهم شدة في العبادة يصلون كثيرا ويصومون كثيرا يقرؤون القرآن ثم لا يفهمونه زو الخويسر لم يعجبه فعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم والخوارج الذين سيخرجون من ضئدئه لم يعجبهم فعل الصحابة والصحابة هم من زكاهم الله تعالى في القرآن وقال رضي الله عنهم ورضوا عنه الخوارج لم يعجبهم فعل الصحابة الذين زكاهم الله تعالى في من قبل أن يخلقهم زكاهم في التوراة وفي الإنجيل محمد الرسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا زكاهم فيه نياتهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وزكاهم في أعمالهم وكسرة عبادتهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أسر السجود ذلك مثلهم في التوراة قبل أن يخلقهم الله ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار قال الإمام مالك من اغتاز من الصحابة كان ذلك الوصف له يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعض الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم ليست للطبعيد ولكن للابتداء مغفرة وأجرا عظيما ومع هذه التزكية لم يعجب الخوارج فعل الصحابة وكان لهم ما مآخذ على الإمام علي قال ابن عباس رضي الله عنهما للإمام علي ائذن لي أن آت الخوارج فأناظرهم فذهب إليهم فقال بعضهم لا تناظره إن هذا من قريش من قوم خصمون لا تجادلوه وقال بعضهم بل نجادله ونناظره فلما رأوه يلبس ثيابا حسنة قالوا إنك من المترفين وما هذه بثياب المؤمنين أو الاعتراض فقال لهم من قول الله تعالى في سورة الأعراف كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة يبقى كان لهم منهج وبيقروا القرآن مش فهمينه والآية في القرآن فهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يعني لا يفهمونه قال لهم ابن عباس ما تنقمون على الإمام علي قال له ثلاثة أشياء ننقم بها على عليش أولا نحى نفسه من إمارة المؤمنين ثانيا قاتل عدوه ولم يسب ولم يغنم قال أما الثالث حكم الرجال في دين الله ولم يحكم القرآن قال أما الأولى أنه محى نفسه أتذكرون حينما عاهد النبي صلى الله عليه وسلم قريشا في الحديبية مع سهيل بن عمرو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكتب بسم الله الرحمن الرحيم قالوا لا نعرف الرحمن الرحيم إلا منك اكتب باسمك اللهم فقال له اكتب باسمك اللهم بين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسلمين وبين سهيل بن عمرو عن قريش وأهل مكة قال ما نعرف أنك رسول الله ولو نعرف أنك رسول الله ما كنا قاتلناك اكتب بين محمد ابن عبد الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي امحها اكتب محمد ابن عبد الله فعز على علي أن يمحوها فقال أرنيها أمحوها أنا ستقف مثلها يا علي وقد كان حينما كان الصلح بين علي ومعاوية كان من بنود الصلح الصلح بين علي أمير المؤمنين وبين معاوية بن أبي سفيان فقال أنصار معاوية لا نعلم أنك أمير المؤمنين ولو نعلم أنك أمير مؤمنين كنا قاتلناك ولا خرجنا عليك اكتب بين علي بن أبي طالب فلما ذكرهم ابن عباس مواقف النبي أنه محى نفسه في المعاهدة لكي تسير المعاهدة ولكي يمضي المعاهدة أحينما محى النبي نفسه لم يكن هو رسول الله بل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وحينما محى علي نفسه من إمارة المؤمنين ليمضي العهد هل هو ليس أمير بل هو أمير المؤمنين قالوا هذه واحدة قاتل عدوه ولم يسب ولم يغنم ما خدش منهم سبايا وغنايم قالوا أم أتحبون أن تكون عائشة أم المؤمنين من السبايا قالوا لا خلاف. فلا إذا في تصور الخوارج أنه لا يتقاتل فرقتان إلا إذا كانت إحداهما مسلمة والأخرى كافرة ولم يتصوروا أن هناك قتال بين فئتين كلاهما مسلمين وهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حماقرهم ففي سورة الحجرات ويقرؤونها ويقيمون بها الليل الجواب على ما سألوا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله لا يجهز على جريحهم ولم يسب منهم ولم يأخذ منهم غنائم فالمسلم لا يغنم من المسلم ولم يسبيه ولا يأخذه من الأسرى وما عليه إلا أن يكسر شوكة الباغي، وبعد كسر شوكته ليس له حظ من وراء ذلك فلم يدرك الخوارج هذا المعنى مع أنه موجود في القرآن وهم يطلون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية كما قالوا إنه حينما محى نفسه من إمارة المؤمن إذن هو أمر الكافرين قال أما سالس حكم الرجال في دين الله ولم يحكم القرآن قال لهم ابن عباس إن الله سبحانه وتعالى حكم رجلين في بضع امرأة وحكم رجلين في أرنب يصادف الحرم ألا نحكم رجلين في قضية عظيمة بين طائفتين من المسلمين وأين هذا في كتاب الله وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا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 هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليزوخ وبال أمر عفى الله عما سلف يبقى من اصطاد من المحرمين في الحرم يحكم رجلان أن هذا الصيد يكافئه كذا من الأنعم يزبح للفقراء والمساكين والمرأة الناشز مع زوجها حكم من أهليه وحكم من أهلها إن الله حكم الرجال في القرآن وإلا إذا حدث شيء يحتاج إلى حكم أن نضع المصحف ونستنطقه ليحكم أم نأتي برجال يحفظون المصحف فيحكموا به هذه لم يدركها الخوارج ده لأنهم لا يفهمون شيئا ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه التأويل اللهم فقهه في الدين أجاب على الشبهات السلاسة رجع معه ألفان من الخوارج والباقي أصر على أنه لم يفهم بل قد يكون من ورائه مأرب من وراء ضلاله من بعد إزالة الشبهة عنه وأنت ترى من ينتهجون نهجهم من التكفير يأكلون الزبيحة الكتابي وزبيحة محمد وإبراهيم وعلي وإسماعيل لا تؤكل زبائحه لأنه لم يكن من جماعة المسلمين يعني التكفير يسيرون سيراتهم عملا بقاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر وهذه أسيء استخدامها ويصح استخدامها في الكافر الذي لم يختلف على كفره أنه من لم يكفره كافر أما المختلف في كفره فلا تنطبق عليه هذه القاعدة وأخذ بها المبدع كذلك قالوا من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع المبتدع المتفق على بدعته ولا المختلف على إنه مبتدع فلما اخذوا بعموم القاعدة بدعوا الموحدين والذين ينكرون البدع كذلك يبدعونهم فيبدعون ابن حجر والنووي واهلهما الجهم بن صفوان والجعد بن درهم وبشر المريسي وأحمد ابن أبي دؤاد أم هم من علماء السنة إذا أخطأوا لا يتبعوا على خطأهم وكم دافعوا عن السنة وابن حجر له ديوان في السنة اسمه فتح الباري كتب حاشيته الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله إذن عند علماء السنة أن النووي ابن حجر من علماء السنة إن أخطأوا في شيء لا يتبعوا ولكن ليسهم كالجهم بن صفوان وواصل ابن عطاء والجعد بن درهم وبشر المريس وأحمد ابن أبي دؤاد هؤلاء رؤوس البدع فلا يقال عن ابن حجر والنووي مبتدع إلا بتطبيق قاعده على طريق الخطأ من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع المتفق على بدعته أم المختلف فيه كذلك كانت قاعدة التكفير من لم يكفر الكافر فهو كافر فمن لم يكفر عندهم ترك الصلاة فهو كافر كذلك حتى قالوا أنه لم يكن هناك مسلم إلا جماعتنا وهذا بسبب غرور العباد حينما فاتهم شيء كثير من الفقه في الدين ابن عباس رضي الله عنهما لما قابل الخوارج قالوا هل معكم أحد من الصحابة يا ياه أدي حجة هل معكم أحد من الصحابة قالوا لا معناش حد من الصحابة خالص قال هذه عليكم لم يكن معه من الصحابة وكذلك التكفير لم يكن بينهم أحد من العلماء الذي يشار إليه أنه من العلماء كذلك الوضع فهذا غرور العباد أما غرور المتصوفة فإنهم أو بعضهم يهتم بالظواهر ولم يجاهد نفسه في الباطن فيتخلى عن كثير من الرزائل ولم يجاهد نفسه فيحملها على ما أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بل بعضهم قال بإسقاط التكاليف قيل للحسن البصري إن طائفة يقولون أسقطت عنهم التكاليف لأنهم وصلوا قال نعم وصلوا ولكن إلى سقر والله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فأضر طائفتين على شريعة الإسلام طائفة المرجئة وطائفة الصفية الذين يقولون بإسقاط التكاليف أما المرجئة فهم يقولون لا يضر مع الإيمان زنب ولا معصية وإيمان أفسك الفساق كإيمان أبي بكر وعمر إذن خطرهم أنه لا يضر من ترك العمل بالشريعة ومن عمل بالشريعة لا تنفعه ما دام قال لا إله إلا الله يسويهم في الضرر طائفة الصوفية الذين يقولون بإسقاط التكاليف فإذا ترك الصلاة وجلس بجانب الشيشة يشربها لما لم تصلي؟ يقول وصلت ومن اعترض انطرد وكن بين يدي شيخك كالميت بين يدي مغسله إبا أضر طائفتين على الشريعة الإسلامية الذين أسقطوا التكاليف والذين قالوا إذا ترك العمل بالشريعة فلا يضر ذلك صاحبه ما دام قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فكيف ينسب أبو حنيفة رحمه الله إلى الإرجاء هل قال لا يضر مع الإيمان معصية أم أنه عطل العمل بالشريعة الإسلامية أم أنه قال أن أفسق الفساق إيمانه كإيمان أبي بكر وعمر هل كل هذا قاله أبو حنيفة الجواب لا إذن ليس هو من المرجعة لأن المرجعة هم أخطر الفرق على الإسلام والعياذ بالله كما شرحت لكم فغرور الصفية معروف وإن للبدع معروف والبدعة لا تزيد صاحبها إلا بعدا عن الله ويوم القيامة لا تزيده إلا بعدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال ألا ليزادن أناس عن حوضي يعني يزادن يعني يعني يدفع بعيدا عن حوضي تدفعهم الملائكة فأخل أمتي أمتي أمتي أمتي فأعرفهم بأنهم غرا محجلين من أثر الوضوء فيقال لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول كما قال العبد الصالح يعني عيسى عليه السلام وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد هذا الموقف الحديث هذا مع هذه الآية ترد على حديث آخر حياتي خير لكم ومماتي خير لكم تعرضوا علي أعمالكم إذا متوا تعرضوا علي أعمالكم هذا الحديث مع هذه الآية يرد على ذاك الحديث الذي سنده ضعيف ومتنه أيضا ضعيف أقول قولي هذا وأستغفر الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه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 فهو أن ينفق أمواله في بناء مسجد ليكتب عليه اسمه فيقال هذا مسجد فلان ابن فلان فيشتهر بذلك أو ينفق أمواله على زخرفة مسجد ويظن أنه يعمل بذلك عملا صالحا يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى فلا يفعل شيئا إلا إذا كان من ورائه رياء أو حسن أحدوسة أو حسن ذكر بين الناس أو ربما أتى من الأعمال الصالحات ما يناسب بخله فقد استحقت أمواله أن تخرج الزكاة فلا يخرج زكاة ماله ولا يتصدق من ماله وهناك عبادات بدنية وعبادات مالية فيشتغل هو بالعبادات البدنية فيقرأ القرآن ويقيم الليل ويصوم النهار أما العبادات المالية فإنه ربما خدم نفسه بتوفير المال لنفسه وزيادة أمواله ولم يعلم أن بخله بالمال لم يشفع له وأن أداءه لعبادات بدنية لا تكفر سيئة بخله ولم تكفر عنه أنه لم يخرج زكاة أمواله بل هو واقع تحت هذا التهديد والوعيد والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فزوق ما كنتم تكنزون فإذا كانت هناك عبادات مالية لابد من خروج زكاة المال وهناك عبادات بدنية تؤدى كما تؤدى العبادات المالية سواء بسواء فاللهم أرنا الحق حقنا رزقنا اتباعه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 نحب بحبك من أحبك ونعاد بعدواتك من عاداك أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة